وأنا على جنح سفر وأعتذر من الأصوات القريبة لكن ما أردت من أن قطع الدرس عسى الله أن لا يقطع عنا خيره وفضله ونوره وإحسانه مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال اوامره واجتناب نواهيه انها تجري من تحت قصورها واشجارها الانهار ثمارها دائمه لا تنقطع عكس ثمار الدنيا وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ما كثين فيها أبدا كم هي من آية عظيمة فيها بيان صورة ولمح من لمحات الجنة وقف عندها جيدا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار ربنا جل جلاله لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة أتبعه بذكر ثواب المتقين مثل الجنة التي وعد المتقون إذا هي لمن اتقى ربه ففعد الأوامر واجتنب النواهي وصبر على المقدورات المؤلمة ووضع بينه وبين الحرام السترة من الحلال. تجري من تحتها الأنهار أي صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين في الآخرة أن الأنهار تجري من تحت قصورها وأشجارها والآيات في هذا كثيرة جدا في صفة الجنة وقرأوا ان شئتم سورة الإنسان أكلها دائم ظلها أي ما يؤكل في الجنة من ثمارها دائم لأهلها لا ينفذ ولا ينقطع عنهم وظلها أيضا دائما لا يزول قال تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار أي تلك الجنة العالية العالية في الأوصاف هي عاقبة المتقين الذين امتثلوا أمر الله تعالى واجتنبوا ما نهاهم عنه أما عاقبة الكافرين بالله فالنار ثم قال الله تعالى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 لبعض ما أنزل عليهم ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليه مما لا يتفق مع أهوائهم أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف قل لهم أيها الرسول إنما أمرني الله أن أعبده وحده ولا أشرك به غيره إليه, وحدي إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره وإليه وحده مرجعي وبهذا جاءت التوراة والإنجيل طبعا هنا قالوا الأخوة في مرحل التفسير قالوا لموافقته لبعض ما أنزل عليه هذه لبعض تحتاج إلى تعديل وانا راسلت الشيخ عبد الرحمن الشهري عن الآية السابقة في صحيفة بـ 53 أفمن هو قائما على كل نفس ولعلهم يطورون بمشيئه الله تعالى ان شاء الله وهذه الايه والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليهم عبد لما ذكر احوال المشركين من قوله كذلك ارسلناك في امه ذكر فضل بعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم من القرآن فالذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقا ففريق آمن بالله وهم المؤمنون وفريق كفروا وهذا فريق آخر وهو منقسم أيضا قال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك أيها الذين اتيناهم التوراة والإنجيل ممن آمن بك يا محمد من اليهود والنصارى يفرحون بالقرآن الذي أنزله الله إليك قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه أي ومن أهل الملل والأديان المتحزبين عليك يا محمد من يكذب ويكذب ببعض ما في القرآن لكن ما هو الجواب قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أي قل يا محمد إنما أمرني الله بعبادته وحدهم وأن لا أشرك به شيئا إليه أدعو وإليه مأب أي إلى الله وحده أدعو الناس إلى طاعته مخلصين له العبادة وإلى الله مرجع في جميع أموري وإليه مصيري ثم قال الله تعالى وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ومثل انزالنا الكتب السابقه لألسنة أقوامها أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربيا ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أدائك وليس لك مانع يمنعك من عذابه وهذه الآية يعني آية عظيمة يقف عنده الإنسان كثيرا وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكما أنزلنا الكثب على الرسل السابقين بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك يا محمد القرآن محكما متقنا لتحكم به بين الناس بلسان العرب ولئن اتبعت بعد بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وق أي ولئن اتبعت يا محمد أهواء تلك الأحزاب الكافرة بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه ما لك من الله من ناصر ينصرك ويتولى امرك ولا واق يقيك عذاب الله فاحذر من اتباع أهوائهم. ويتأمل الإنسان يعني هذا الأمر لأن تجد الآن من يسارع في الاستجابة لأهل الكفر فيحدث المواد الشرعية ويحدث الآيات القرآنية من المناهج. وأنت في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد كل شيء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر فلست بدعا من الرسل وجعلنا لهم ازواجا وجعلنا لهم اولادا كسائر البشر ولم نجعلهم مَلَائِكَةً لا يتزوجون ولا ينجبون وَأَنْتَ من هؤلاء قسل الذين هم بشر يتزوجون وَيُنْجِبُونَ فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك ولا يصح لرسول أن يَأْتِيَ من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك واجل لا يتقدم ولا يتأخر طبعا هذا عود على الرد على المشركين في إنشارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تماثل ما, يعني ما يؤثر من آيات موسى وايات عيسى ببيان أن الرسول لا يأتي بآيات إلا بإذن الله وأن ذلك لا يكون على حسب مقترحاتهم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أي ولقد بعثنا يا محمد إلى الامم الماضية رسلا من قبلك فكانوا بشرا مثلهم وجعلنا لهم ازواجا ينفحونهن ورزقناهم اولادا فلست أَوَّلَ رسول بشري أُرْسِلَ إلى الناس حتى يستغرب قومك إِرْسَالَكَ إليهم ثم قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي ولا يقدر أي رسول أرسله الله تعالى إلى قوم أن يأتي قومه بمعجزة تدل على صدقه إلا بأمر الله وهو الذي ياتي بالمعجزه ويؤيد بها رسوله متى شاء لكل اجل كتاب اي لكل اجل قدره الله ولكل امر قضاه كتاب اثبت فيه ووقت معلوم يقع فيه لا يتقدم عليه ولا يتاخر فلا تكون ايه الا باجل فضاه الله تعالى في كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها ويثبت ما يشاء منها وعنده اللوح المحفوظ فهو مرجع كل ذلك وما يظهر من محو أو اثبات مطابق لما هو فيه وهذا الإنسان حينما يؤمن الإيمان التام يجد الطمعين في نفسه مهما يحصل له يمحو الله ما يشاء ويثبت أي يمحو الله ما يشاء من الأقدار المكتوبة فيمحو ما يشاء محبه من شقابة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر وغير ذلك ويبقي منها ما يشاء وذلك فيما يكون في أيدي الملائكة من صحف قال وعنده أم الكتاب أي وعند الله أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ ثم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وان أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا أو أمتناك قبل أن نريك إياه فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغ وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم فذلك موتك فذلك إلينا او أمتناك قبل ان نريك اياه فليس عليك الا تبليغ ما امرناك بتبليغه وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم فذلك علينا نعم وهذه الايه يعني ايه عظيمه وهي يعني عطف على جنه اللهم الله ما يشاء ويثبت باعتبار ما تفيده من إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات فبينت هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبلغ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يشهدهم وقف عندها مليا أخي الكريم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ اي وان أريناك يا محمد في حياتك بعض العذاب الذي نعد به المشركين لكفرهم أو توفيناك قبل أن نريك عذابهم فليس عليك سوى تبليغهم رسالة الله في كل الحالتين وعلينا الحساب أي وعلينا نحن لا عليك محاسبة العباد ومجازاتهم على أعمالهم توابا أو عقابا فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه والدار كل من يدعو الى الله مأمور بتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى المهم أن الإنسان يؤدي الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن ناتي الأرض لننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب اولم يشاهد هؤلاء الكفار أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام وفتح المسلمين لها والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد سبحانه وتعالى إذا لما وعد الله تعالى رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك بين في هذه الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت فقال اولم يروا أن ناتي الارض ننقصها من أطرافها أي اولم ينظروا أن ننصر المسلمين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض فننقص دار الكفار ونزيد ونزيد في دار الإسلام افلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم والله يحكم لا معقب لحكمه أي والله هو الذي يقضي في خلقه بما يشاء ويعاقب من يشاء ولا يبطل أحد حكمه برد أو نقض أو تغيير فما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد وهو واقع ولو تأخر ولذا قال وهو سريع الحساب أي والله سريع بمحاسبة الكافر ومجازاته لعباده وهو واقع لا محاله الحساب واقع لا محاله لا يدفعه دافع، إذن فلا يستعجل بالعذاب فإن كل ما هو آت قريب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الداء. وقد مكرت الأمم السابقة بانبيائهم وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم لا شيء لأن التدبير لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه شيء منها وعندئذ سيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله وكم كان المؤمنون مصيبين فحاذوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة طبعا هذه الآيات فيها تخويف للكفار وقد مكر الذين من قبلهم أي وقد مكر الذين من قبل مشركي العرب برسولهم وكفروا بهم وكادوا لهم وارادوا اخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وانتقم منهم وجعل العاقبه لعباده المتقين وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا اي فلله المكر كله لان اسباب المكر بيده ومكر الكفار مخلوق لا يضر الا بعد اذنه فكذلك هؤلاء المشركون من قريش يمكرون بك يا محمد والله منجيك من مكرهم وملحق ضر مكرهم بهم دونك يعلم ما تكسب كل نفس أي يعلم الله ما تعمل كل نفس من خير أو شر وسيجازيها على جميع أعمالها الظاهرة والباطنة ومن ذلك علمه بما يعمل هؤلاء المشركون من قومك وما يسعون فيه من المكربك وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي وسيعلم الكفار يوم القيامة لمن تكون عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة طبعا الآية الأخيرة من هذه السورة في الصفحة اللاحقه ويقول الذين كفروا لسنا مرسلة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا من الله قل لهم أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نأتي ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب إذن لما تقدم قوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية عطف عليه بعد شرح ما استتبعه قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا لكونك لا تأتي بمقترحاتهم مع أنه لم يقل يوما إنه قادر عليها فكأنه قيل فما أقول لهم فقال قل كفى بالله شهيدا إذن ويقول الذين كفروا لست مرسلا أي ويقول الكفار يا محمد لست رسولا من عند الله قل وهذا تلقين قل جفى بالله شهيدا بيني وبينكم اي قل لهم يا محمد يكفيني الله شاهد يكفيني الله شاهد علي وعليكم بصدقي وكذبكم ومن عنده علم الكتاب أي وأهل الكتاب الذين عندهم علم التوراة والإنجيل فإنهم يشهدون لي اني رسول من عند الله فيشهدون أن الأنبياء السابقين أتوا بمثل ما أتيت به كل الأمر بعباده الله وحده والنهي عن الشرك والإخبار بيوم القيامة والشرائع الكليه ويشهدون أيضا بما ورد في كتبهم من ذكر صفاته وبشارات الأنبياء فيما يتعلق بالفوائد التي ذكرها الاخوه في مركز التفسير اولا الترغيب في الجنة بما يعني صفتها من جريان الأنهار وديمومة الرسق والطلب اللهم اكتب الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين خضورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله بيان أن الرسل بشر لهم أزواج وذريات وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا بينهم فقد كان مماثلا لهم في ذلك طبعا مما يضاف من الفوائد على هذه الفوائد التي ذكرها الأخوة اولا الفرح بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح فالفرح دليل على محبة العبد للخير وعلى محبة أهل العلم ثانيا الثبات على الحق لا سيما في زمن المحن فالثبات على الحق من أعلى المقامات ثالثا العبادة تعظيم لله وهي فرض على المكلف وكذلك الدعوة إلى عبادة الله فرض على المكلف رابعا كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها خامسا مجيء كثير من الآيات بضمير التعظيم لتربيه المهابة في قلوب المؤمنين وهذا تتأمله في الآيات التي تكون هكذا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وآله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.